الوحدة الثانية عشرة الهوايات الدرس السابع والستون الحوار الأول انظر واستمع ما هوايتك يا شريف هواياتي كثيرة القراءة والسفر والمرازلة وما هواياتك أنت هواياتي الرياضة والرحلات والقراءة أيضا ماذا تقرأ يا شريف أقرأ الكتب والمجلات الإسلامية وماذا تقرأ أنت أقرأ الكتب الإسلامية والمجلات العلمية هل لديك مكتبة نعم لدي مكتبة كبيرة كم ساعة تقرأ في اليوم أقرأ ثلاث ساعات تقريبا أنا أقرأ أربع ساعات في اليوم القراءة هواية مفيدة والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد ما هوايتك يا شريف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 انا أقرأ أربع ساعات في اليوم القراءة هواية مفيدة الحوار الثاني انظر واستمع هل زرت معرض الهوايات؟ لا ما زرته هيا بنا إلي هذا هو معرض الهوايات هذه هوايات كثيرة جدا هذا جناح جمع الطوابع هذه طوابع جميلة هذا طابع هندي وهذا طابع فرنسي وهذا جناح الخط العربي هذه آيات بخط النسخ وتلك أحاديث بخط الرقعة وهذا جناح الصحافة وهذه صحف بجميع اللغات وهذا جناح التدير المنزلي هذا طعام صيني وهذا طعام عربي وهذا جناح الرياضة كرة القدم والسباحة والفروسية والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد هل زرت معرض الهوايات؟ لا ما زرته هيا بنا إليه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 وهذا طعام عربي وهذا جناح الرياضة كرة القدم والسباحة والفروسية الحوار الثالث انظر واستنع أي جمعية تختارين يا شريفة؟ أختار جمعية الصحاصة أي جمعية تختارين يا شابية؟ أختار جمعية الثقافة الإسلامية أي جمعية تختارين يا شيما أختار جمعية الحاسوب أي جمعية تختارين يا شقراء أختار جمعية العلوم أي جمعية تختارين يا شمس أختار جمعية اللغة العربية أي جمعية تختارين يا شميرة أختار جمعية التدبير المنزلي والآن جاء دورك انظر واستنع وأعد أي جمعية تختارين يا شريفة اختار جمعية الصحافة اي جمعية تختارين يا شادي اختار جمعية الثقافة الاسلامية اي جمعية تختارين يا شيماء اختار جمعية الحاسوب اي جمعية تختارين يا شقراء اختار جمعية العلوم اي جمعية تختارين يا شمس اختاروا جمعية اللغة العربية اي جمعية تختارين يا شميرة اختاروا جمعية التجبير المنزلي